بينها انه يجوزها هنا اخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع نعم وقياس قول اصحابنا في مساله العينه انه يجوزها هنا اخذ ما يجوز التفاضل بينه وبين الطعام المبيع نعم فصل من اشترى مكيلا او موزونا لم يجوز له لم يجوز له بيعه حتى بيعه. لم يجوز له بيعه حتى يقبض في ظاهر كلام أحمد رحمه الله والخرقي وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفي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 وهذا لا يخلو من كونه مكيلا أو أو موزنا والحديث يدل بصراحة على من على منع بيعه قبل قبضه وبمفهومه على حل بيع ما عدا وعن أحمد رحمه الله أن المنع من, أن المنع من البيع قبل القبض يختص المطعون لاختصاص الحديث به. وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات يجوز بيعه قبل القبض وعنه أن المنع يختص ما ليس بمتعين كقفيز من صبرة ورطل زيت من دن فصل ومن اشترى مكيلا او موزونا لم يجوز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام احمد رحمه الله والخرقي وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض من اشترى مكيلا بكيل او موزونا بوزن لم يجز له بيعه حتى يقبضه مثلا جاء الرجل الى هذا عنده كوب من البر فاشتراه منه كل صاع بريال هذا كيف اشتراه اشتراه مكيلا بكيل اشتراه هذه الكومه من البر كل صاع بريال الكومة هذه مئات الأصع هل يجوز لك أنت أن تأتي إلى هذا الذي اشترى هذه الكومة وتقول بعها علي كل صاع بريال وربع وخلاص وراح أنا أشتري منك هذه الآصة التي اشتريتها كل صاعم بريال أشتريه منك بصاع ورب ولا حاجة إلى أن تتعب نفسك في الاستلام والتسليم ثم تسلمني نقول هذا لا يحل لأنه باعه قبل أن يستوفيه وهو يحتاج إلى استيفاء آخر اشترى كومة من البر هكذا جزافا قال هذه الكومة اشتريها منك بألف ريال قال بعت عليك فجاء آخر الى المشتري وقال له بع علي ما اشتريت الذي اشتريته بألف أنا أشتريه منك بألف ومئة ريال ودعني أستلمه يجوز. أقول لا بأس ما الفرق بينهما واضح الفرق بينهما الأولى اشترى كل صاع بريال ولا يدرى هذه تكون مئة او اكثر او اقل فهذا اشترى شيئا يحتاج الى توفية يحتاج الى ان يوفى يستلم فلا يجوز حتى يكتمل استلامه من صاحبه ثم يبيعه بما شاء الصورة الأخيرة ما يحتاج إلى توفيق لأنه اشترى هذه الكومة زبرة من الطعام اشتراه قل أو كثر هذا هو الذي يرى بالعين فجاءه آخر وقال أنت اشتريت هذه الكومة أنا أشتريها منك اشتريتها أنت بمئة أنا أشتريها منك بمئة وعشرة صح لان هذه الكومه الاخيره ما تحتاج الى توفيه هو اطلع عليها واشرعها يقول خذها مني انا استلمتها من صاحبها وانا اسلمك إياها الان خذها صح اما الكومه الاولى فهي تحتاج الى استيفاء وهو الكيل لانه اشترى منه كل صاع بريال فلا بد ان يستلم هذه الاصع ثم ان شاء ان يبيعها فليبعها انتبه وهذا معنى قوله رحمه الله من اشترى مكيلا او موزونا يعني طعام او غيره على هذا مكيل او موزون مكيل كالبر والشعير والتمر او موزون كالحديد والقطن والشنان وغيره من الاشياء التي توزن ولا تكال مثل الحديد يوزن وزن مكيلا او موزونا لم يجز له بيعه حتى يقبضه في ظاهر كلام أحمد والخراقي رحمهم الله وما عداهما يجوز بيعه قبل القبض اشترى دار اشترى هذه الدار التي ساكن فيها صاحبها وهو يعرفها المشتري وصاحبها ساكن فيها خرج بعدما اشتراها قابله اخر آخر في السوق قال او اشتريت دار فلان قال نعم قال بكم قال بألف قال انا اشتريها منك بألف ومئة قال نصيبك بألف ومئة هل نقول له انتظر انت بعت الدار قبل ان تستلمها لان صاحبها ساكن فيها وانت بعت شيئا ما استلمته نقول لا هذه لا تحتاج الى استلام هذه التخليه هو قال لك باعك هذه الدار اطلعت عليها والرجل فيها متاعه وفيها اثاثه وامهلته في النقل عشرة ايام او شهر او اكثر او اقل لا حرج بعد الدار ولو لم تقبضها لانها ما تحتاج الى تقبيض بكيل او وزن هذه الدار هي هي ما فيها مجال للزيادة والنقص وأنت اطلعت عليها ودرت في غرفها وعرفتها معرفة كاملة وإنما الرجل ساكن فيها ساكن فيها لا حرج فبعتها أنت على هذا بألف ومئة مثلا يجوز أن يبيعها هذا الآخر على صاحبها الذي ساكن فيها بالف ومائتين لان هذا الذي يريد ان يبيع عليه ما كان اشتراها منه ولا تحتاج هذه تتنقل بين ايدي الباعه مثلا وهي وصاحبها فيها ساكن ما نقل امتعته الى الان وما عداهما يعني عدا ما يحتاج الى كيل او وزن يجوز بيعه قبل القبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه فكلمه حتى يستوفيه يعني حتى يقبضه وقبض الطعام بماذا بالكيل او الوزن وقال ابن عمر رايت الذين يشترون الطعام مجازفه يضربون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعوه حتى يؤوه إلى رحالهم يعني يشترون الطعام كله جميع بكيل مثلا ما يبيعوا منه شيء حتى يستوفوه يقبضوه وهذا لا يخلو من كونه مكيلا أو موزونا والحديث يدل بصريحه على منع بيعه قبل قبضه يعني ما يجوز أن يباع قبل قبضه وبمفهومه على حل بيع ما عداه مما لا يحتاج إلى قبض كالدار والعرض والسيارة ونحو ذلك وعن أحمد رحمه الله أن المنع من البيع قبل القبض يختص بالمطعوم يخرج القطن والحديد ونحوها وإن كانت موزونة لاختصاص الحديث به وما ليس بمطعوم من المكيلات والموزونات المكيلات مثل الاشنان ونحوه مثلا ومثل الأشياء الأخرى المنظفات ونحوها مثلا والموزونات مثل الحديد والقطن ونحوها يجوز بيعه قبل القبض وعنه رواية عن الإمام احمد رحمه الله أن المنع يختص ما ليس بمتعين ما ليس بمتعين رواية أخرى أنه يجوز بيع تلك الأشياء وإنما الأشياء التي لا يجوز بيعها هي التي لم تتعين ما هي التي لم تتعين مثلها كقفيز من صبرة ورط لزيت من دن الرواية الأخرى تقول إذا كانت الصبرة كلها قد اشتراها الرجل فله أن يبيعها قبل أن يكيلها ويكيلها الآخر ويكفي والمنع إذا اشترى قفيز من صبرة رواية عن الإمام أحمد أن المنع فيما إذا لم يكن لكل الصبرة وإنما لصع من الصبرة مثلا المثال الذي معنا سابقا صبرة من الطعام اشتراها كلها قلنا كل صاع بريال هذه التي قال في الأول لا يجوز رواية أخرى أن هذه يجوز وإنما التي لا يجوز إذا اشترى من هذه الصبرة عشرة آصع كل صاع بريال فلا يجوز أن يبيعها قبل أن يقبضها أو اشترى عشرة أرطل من الزيت من هذا البرميل الزيت مثلا أو هذه العكة أو القربة من الزيت أو السمن إذا كان شيء محدد من مجموع كامل هذا لا يجوز اما اذا كان اشترى الصبرة كلها ولو انها تحتاج الى توفية قال يجوز نعم. وما بيع صبرة او جزافا جاز بيعه قبل قبضه مثل ما مثلنا اذا اشترى الصبرة بدون كيل ولا وزن قال هذه الصبرة مثلا بالف ريال فاشتراها الرجل وذهب فقابله اخر آخر وقال اشتريت الصبرة الطعام التي عند فلان قال نعم اشتريتها بألف قال أنا اشتريها منك وهي في مكانها بألف ومئة ريال فلا بأس لأن هذه ما تحتاج إلى كيل ولا وزن وإنما هي مشترات برمتها بكاملها نعم وهو قول القاضي واصحابه لانه يتعلق بحق توفيه بخلاف غيره لأنه يتعلق به حق توفيه وبيع الصوره جاز قبلها وقول القاضي لانه يتعلق به حق توفيه بخلاف غيره يعني الاول يتعلق به حق توفيه كيل او ذرع او وزن مثلا لكن هذا ما يحتاج الى توفيق وانما هو اشترى الصبره هذه بكاملها نعم وعنه ان كل مبيع لا يجوز بيعه قبل قبضه هذه روايه اخرى كل مبيع سواء كان ربوي او غير ربوي مطعوم او غير مطعوم لا يجوز ان يبيعه صاحبه قبل أن يقبضه هذا الذي قلنا يجوز صبر من الطعام مثلا أو البيت مثلا أو نحو ذلك أو الأرض مثلا ما قبضها لا يزال لا تزال يد البائع الأول عليها يقول لا يجوز بيعه حتى يقبضها هذه رواية أخرى نعم. لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار رواه أبو داود هذا النهي نهى أن تباع السلع حيث تبتع يقول أنت اشتريت مثلا هذه الإبل اشتريتها بهذا المكان معروضة اشتريتها بألف ريال مثلا ما يجوز لك أن تبيعها حتى تنقلها ما تبيعها وفي مكانها اشتري مثله اشتريت السيارة في المعرض وهي في محلها أخذت المفاتيح خرجت وحدك بدون السيارة يقول لا يجوز لك أن تبيع السيارة هذه في مكانها حتى تنقلها تأخذها من مكانها وتنقلها تعتبر اشتريتها لكن ما دامت في مكانها محتمل أنك تعيده محتمل أن البيع ما يصح محتمل انك اذا حركتها مثلا تبينت أن الكفرات حرقانه وما تحركت عن مكانها ما صح بيع صار بيعك أو اشتراك الأول غير صحيح وإنما يظهر هذا إذا نقلتها من مكانها أنها أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزها التجار يعني يأخذوها ثم يبيعوها اشترى مثلا الأقط أو السمن أو كذا في مكان البيع العام أو في مكانه أو رز أو قمح أو غيره بعضه على بعض يقول لا يجوز أن تبيعه حتى تنقله نعم. وقال ابن عباس أحسب كل شيء بمنزلة الطعام ولأنه لم يتم ملكه عليه أشبه المكيل والمذهب الأول وقال ابن عباس أحسب كل شيء بمنزلة الطعام يعني حتى لو كان سيارة لو كان بيت لو كان أرض أي شيء ما تبيعه حتى تقبضه وقال لأنه لم يتم ملكه عليه ما تملكه مثل ما مثلت بالسيارة مثلا اشتر وهي في المعرض ما يجوز له ان يبيع هوا في مكانها لانه محتمل انك اذا حركت هذه السيارة تهللت تساقطت جرم سيارة فقط حتى تنقلها فيتبين انها دخلت في ملكك اما في مكانها ما يدرى ماذا تكون لانها ان تبين فيها خلل في ملك البائع الأول فكيف تنتقل إلى عدة مشترين والأول ما استلمها وما يدرى عنها هل هي سليمة أو ناقصة قال والمذهب الأول المذهب الذي عليه علماء حنابلة على أن الشيء الذي لا يحتاج إلى توفية يجوز بيعه وأما محتاج احتاج إلى توفية فهذا لا بد ان يستوفى والروايه فيه كما تقدم انه في روايه اخرى انه حتى الذي يحتاج الى توفيه يجوز بيعه قبل قبضه وما بيع بصفه او برؤيه متقدمه فهو كالمكيل لانه يتعلق به حق توفيه فاشبه المكيل والموزون وما بيع بصفة أو برؤية متقدمة ما بيع بصفة أو برؤية متقدمة قلنا في البيت الذي رآه صاحبه واشتراه ثم خرج وباعه لا بأس لأنه علمه ورآه فله أن يبيعه لكن بيت اشتراه في الرياض وإنما وصف له وفي شارع كذا ومساحة كذا وبناه كذا وهذا وهذه خارطته وكذا وكذا إلى آخره ضبط بالوصف فاشترى البيت في الرياض مثلا بمئة وهو لم يراه وإنما بالصفة فهل يجوز له أن يبيعه قبل أن يراه ويقبضه لا ما يجوز لأن هذا مثل المكيل والموزون يحتاج إلى استلام. إلى الطلع لأنك مجرد الصفه ما تكفي لأن الصفه يتفاوت الناس في الوصف شخص يصف لك شخصا فيكبر في عينك وترى أنه شيء عظيم وآخر نفسه يصف هذا الشخص فيصغر في عينك فما ينضبط ما تنضبط الصفه وصف لك هذا البيت تصورت أنه قصر من القصور فإذا فلما رأيته وجدته بيت عادي ما يستحق هذا الوصف ما تم البيع حتى تطلع عليه وإذا كان ما تم البيع حتى تطلع عليه فمعناه أنه لا يجوز لك أن تبيعه حتى تطلع عليه ما بيع بصفة أو رؤية متقدمة رؤية بيع برؤية متقدمة مثلا أنت رأيت سيارة مع محمد رأيتها معه في محرم ونحن الآن في جماد الثانية قال لك أنا أريد بيع سيارتي التي قد رأيتها معي في محرم فتساوم عليها ثم اشتراها الرجل راها الرجل وهو لم يراها إلا في محرم ما راها بعد محرم اشترى هذا يجوز رؤية متقدمة لكن المشتري له الخيار حتى يرى الآن لأن مضي ستة أشهر عليها قد تؤثر عليها قد تراها نظيفة حسنة كما رأيتها من قبل وقد تجدها متغيرة مختلفة. فكذلك المشتري برؤية متقدمة لا يجوز بيعه حتى تقبضه فهذه السيارة التي اشتريتها من محرم من شخص مثلا وأنت لم ترها إلا في محرم ما يجوز لك بعد شرائها أن تبيعها على آخر حتى تقبضها وتطلع عليها لأن رؤيتك إياها متقدمة مثل ما اشتريته بصفة نعم وما حرم بيعه قبل قرضه لم يجز بيعه لبائعه لعموم النهي ولا, الش ولا الشركة فيه ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه ولا التوليه لأنه بيع بمثل الثمن الأول وما حرم بيعه قبل قبضه لم يجوز بيعه لبائعه يعني الأمور التي ذكرناها سابقا يحرم بيعها قبل قبضها مثل البيع بيعها على من هي بيده ما يجوز حتى تقبضها ولا الشركة فيه ما يجوز أن تبيع نصفه على محمد أو علي يكون شريكا لك ما دام أنك ما قبضته إلى الآن فما يجوز لك أن تشارك فيه لم يجوز بيعه لبائع لأمو من ولا الشركة فيه لأنه بيع لبعضه. ولا التولية التولية هي بيع الشيء بثمنه الذي اشتريته به مثلا قلنا اشتريت أنت هذا الطعام الذي يحتاج إلى كيل صبرة من الطعام اشتريتها كل صاع بريال فقابلك شخص وقال دعه لي بمثل مشترك فهل يجوز هذا لا لا يجوز لأنك ما قبضته إلى الآن وهذا توليه يعني إذا تركته له بمثل قيمته هذه توليه إذا بعته بربح كل صاع بربع ريال هذه مرابحة إذا بعته عليه بخسارة كل صاع بخسارة ربع ريال هذه خسارة وكلاهما لا يجوز بيعه قبل قبضه ما دام يحتاج إلى توفية نعم. فأم الثمن في الذمه فيجوز بيعه لمن؟ لمن هو في ذمته لما روى ابن عمر قال كنا نبيع الابن بالبقيع بالدراهم فناخذ بدل الدراهم الدنانير ونبيعها بالدنانير فناخذ بدلها الدراهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا باس اذا تفرقتما وليس بينكما شيء رواه أبو داود. ولا يجوز بيعه لغير من هو في ذمته، لأنه معجوز عن تسليمه، فأشبه بيع المغصوب لغير غاصبه. هذا في بيع الثمن. الأوائل الأمثلة السابقة كلها في بيع المبيع المثمن. هنا في بيع الثمن. فأما الثمن في الذمة. فيجوز بيعه لمن هو في ذمته مثلا أنت بعت شيئا ما على محمد مثلا بألف ريال دراهم فهل يجوز لك أن تبيع الألف ريال هذه التي في ذمة محمد مثلا ب؟ عشرة جنيهات ذهب ما تبيعها إلا على صاحبك نفسه اللي في ذمة الثمن تبيع عليه أما أن تبيع على غيره فلا لأنك ما تستطيع أن سلمه في المجلس وبيع الذهب بالتراهم يشترط فيه القبض في المجلس أما إذا كان على صاحبه فلا بأس تقول مثلا أنت بعت هذه السيارة على هذا الرجل بعشرة آلاف ريال في ذمته يوم يومين عشرة قال ما عندي دراهمنا الآن لكن مين عشرة جنيهات ذهب تريدها فقل نعم أشتري منك أجنيهات الذهب هذه بأشرة الآلاف التي عندك لي صح لأنه باعه على من هو في ذمته وهذا معنى حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نبيع إبل بالبقية بالدراهم فنأخذ بدل الدراهم الدنانيم ونبيعها بالدنانيم فناخذ بذلها الدراهم فسألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء يعني يقول ابن عمر إننا كنا نشتري الإبل بالدراهم اشتراها بألف درهم اشتراها بألف درهم مثلا بدل ما ينقد له ألف درهم يعطيه عشرة جنيهات لا باس لا بأس او اشتراها بعشرة جنيهات وعطاه بدلها الف درهم مثلا لا بأس لان هذا يدم بيد وهذا البيع لابد ان يكون على من هو في ذمته لا على غيره ويأتي زيادة ايضاح ان شاء الله في درس الغد ان شاء الله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا باسل وما حرم بيعه قبل قبضه